بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد وأدرس الى بعد ومنظومه المنظومه الميميه للعلامه حافظ بن احمد الحكمي عليه رحمه الله وحين سوى نيبيد 19 نان ومن صفات اولي الايمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء اغبط بذي النهم العلم العلم اعلى واحلى ما له استمعت اذن واعرب عنه ناطق بفمي العلم غايته القصوى ورتبته العlia فاسمع اليه يا اول النهم يا اول الهمم هممي حو ودا او شيخو كهدليا علميغا طبعا علمي شaraada laga hadleya علميغا اي شarafkiisa اي dadka barta ama bartay qiimahay ilayhi wayu markaa wuu min sifaat uulii iimaani dadka iimaanka u saaxibka ah sifaatkooda waxaa kamida nahmatuhum ممنان توضا في العلم علمك دحدي ساعة كمم ميهين حتى اللقاء إلى كل لك إلى الهي إلى كل ما أغبط كما بها بدين نهمي يعني ممنان توصاحبك كما ممنان توصاحبك دذالك حرصك أوها يلعلمك كما oo booskoodo kale taminay wee macna dadka muuminiinta ah sifadkooda waxaa kamida iney ilmiga ku dadaala barashad is iney jacelihin in ay kumamayhin oo waxaa kala odhan ay isaga ka jacelihin man mana anta iyadaal kaas iyaxirsiga xadiidka ana kumaa ka waqtii imrigoodo dhan ila intii ka geeriyonaya ayay wadayaan way maana bimaana ilmigu ibadaadka ilaahi subaanihi ta'ala ugu dhawaado ugu waayeen bu kamidii ibaadana waqtima laha la choociyo ila geerida booyee وَاْعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ مركه علمي وحكمي هي عبادات النوعيه او مهمسان بل عبادات اساسكدو هي مركه وقتي او دماده مالي طلبات وي علمي لجام سلغادو او عيد سو اف ميرتاي او اساغو دن دمهي ما جيرو وفوق كل ذي علم عالم باشرت ila ilmi go ilahi tbaraka wa taala laha u kudhamado adomadu midba midba ka cilmi badan wuxu ba ka si ma qan wa ki nabi illahi muusa alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salaam ka ba fi sahihayn ni rabni israaila waydiya muusa dulka dadka joogaya ugu cilmi badan aniga boodi arintaas imtixaan ba ka dhashay allah ba waxaydo wuxuu kuili ninka cilmi badan ba jooga dulka Nabi Musa markii loo sheegay wuxuu yiri Rabbi wuseen ku gaadhaa. Si wax uga barto seen ugu taga. Kadibna waka dariiqii iyo sahaydi iyo sidii ku gaari lahaa Ilaahay subaaxo ta'ala ku hanooniyay oo ta suratul Kahf bixada khadiri dakhmartay. Nabi Ilaahi Musa Alayhi wa Alayhi salatu wa salaam ayaa markaa sidaa ku timin. Marka ma jiro ilmiga cid ka salgaaday ama soof meertay majro shay mar walba socdo waxa la arkay baal ilaa imaam ahmed alayhi rahmatullah oo aakhira umrigiisi wataa qalinkii iyo bahshi xad lagu shubjiray isla wataa marka sawax hal ugu dir ilaamta tatluba ilma ila gormaad ilmiga raadinaysaa adiga umrigana baad joogtaa ila umrigaaga iyo umri mubaadhamaysay inaad raadiso ila gormad radim ballya oduwadi wax warkaas waxu yiri min al mahbarati ila al maqbara yani ila ruuh qabriga ka galo ilmima joojiyo kama hadir gacana marka aqbid arintaas wax lakanta wax lagantoo oo ilaahayow ya yani isii la yiraahado oo la raadiyo waxa ugu muhiimsan mamanaanta ruuhu ilmiga kuma maye macana dadka hirsiga iyo dedaalkaas الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هو ماني لا يشبعان طالب علم وطالب الدنيا اللهم سببت كتب طالب العلم وعلمك الرادين يدر علمك المدر مرول بحبو سير رادين مرول بحق أن تقول لن نفسه مدر بحبو سير رادين لن نفسه مدر بحبو سير رادين لو كان ابن آدم وادئان من ذهب لابتغى ثالثا ادون ادون كودن لاسي واخ كلا ka simo waxuu si raadinay hawadasi dhamaan mise wa min sifati ulil iimani nahmatuhum dadka iimaanka oo saahiibka sifadkooda waxa kamidana nahmatuhum mamnanantooda fil ilmi ilmiga dhaxdiisa ay ku mamayeen hatta liqa ila la gaado kulanka ilaahi la kulmaya geerida alagowada aqibatu markakum bidin nahmi يعني وحوي ما ما ننتس ميدكه وصاحيبك اه كمه العلم احلى والعلم وأع... أع... اعلى واحلى ما له استمعت العلم علمي اعلى واحلى اعلى كؤوس الريوه واحلى كوعم عوي ما ما شيء له اسغ استمعت اي دغيست اي ادنون دغ وهو أو اعربو عدي عن حقي سناطيق المناطقه بالفم افوكدي يعني وحي دغ دغيستو علمي با امعن ونا سرهيه و افك لوو عبيرو عربك لوو عدينا علمي با اوو سرييه اوغنا معان استاذي معنى حلاوي لي معان بوليه استاذ طراديد بقدرك سا علممدا marka siirkoodi iyo taariikh nololeedkooda akhri do adat baad u la yaabaysa yani wax ween untadi yaabitaanki iyo soojeedki iyo shahaawadki iyo dumarki wax ku halmaamaya ilmiga wax kasto malazad oo lama caansado waxa kala maan ilmiga kala maaha markay ama yani wax ween tafsiir ka ama hadiis ka ama culuumtaka ila xididay fiqiga wax la mida wa la yaabaysa markay qarkood yaani wuxuu eey marka laga warmo taariikhooda iyo taariikh nolol kooda marka laakiin mararka qaar waxan shay ga macaan ee waxa dhadhamin kara xubinki dhadhamin laha markuu fayo weeyay ayuu dhadama hadii hasada dhadhankuu ay halawdo wixii macaan ah kharaab buu noqonaa sidaas daradeed ba dadka miisaajkooda iyo dabiicahaan cirren oo qalbigoodu jirran yahay cilmigi oo macaan la fahaantii samaxankiisa ma dhadaminayaan laana waxyi waa jirro iyaga jiran marka ada jiran ada cilmigi ku dhadami waayo bimaana waa jirro kugu jirta isagi waa macay yani wahi lamitaahay oo kale dadka midna xanuunka uu ku ku dhaco midna ka tago dhadhankii macaanki khadaarbu noqonayo wax walba isku mid buu noqonayo marka اشكاليته مره واخو علمي وامعانيه لكن معانكه واخا خيلي كر روح فيو وقلبي سفيو العلم علمي اعلى واحلى كوجس ريه اوو مقاوي ماشي له اسغا استمعت اي دغيساتاي ودن ودك اعلى واحلى ما صاصو سوخري ودن اي دغي دغيساتاي او عربه عدي خان انو حقي سناطيق مذهل ي بفم افوك عدي اما عربي افلغ وعديه اما دغلوو دغايستو العلم غايته القصوى ورتبته العليا فسمع فسعوا اليه يا اول الهمم العلم علمه غايته ماشي سوجو دمبساي القصوى واتا يعني اوغو سريساوي القصوى وماش اي كدماتو غايه عرفكيس القصوى ودماتك ورتبته الرتبة دي سال علياء و رتبتي سنه العليا ومدا سريس وي فصعو ودغدغ الى حقيسه يا اول الهمم كوي همدها سري صاحب كهيو غايتهم القصوى علمي عرفكي سو و ميشه اوو دنبايس واخ كسي دنباي ما جيروا رتبتي سنه و ميشه اوو سريس مره دا سيداسته عيدي همي في علو همتي سريسو واراد مركا رادي وقتك به صا سو معناه طيب همتيس بمعنى وحا لغا ودا الهمه العاليه علمي مركا وحوي درجتي سو سريسا الله تبارك وتعالى وكينو شي قرانك يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يعني علمي ما دام درجتي سو سريسو ciidii barataan way ku darajoobaysa oo darajada cilmiga laga hadlayo dadka cilmiga xambaarsan ba gaarayo wee macna Allah tabaarako taala markuu sheegay muumininta inuu darajaad kor ugu qaadayo ayu si gooni ah wadana wuxuu u magacaabay oo muumininti kamida dadka cilmiga la siiyo yarfa illahu alladina amanu muumininta ilaahi ba kor ugu qaaday wa alladina utul ilma garahaan ku cilmiga la siiyo درجات البوكريه ليا marka wax way waxa liidata waa taqsiis ka dib taamiin marka hore alladina aamano way galen ulul ilmiga ayagu qolada hore galay ba hadana si gooni loo magacaabo waxa liidata wadina ulul ilma waxay tilmaaysa munan khasulayhin marka darajaad ba ilahi u qaad meel sare aya ilahi gaadsi tabaraku ta'ala mar walba ugu ilmiga laga hadlayo ma aha mujarradul ma'rifa يعني اناد وحغرته انما علمي لاغى حدله و الخشيه وعلم إله كبريا الله كعبسنا كينيو انما يخشى الله من عباده العلماء استاذ درادد وحلمد حي جيرين يعني حسن البصري غيرك العلم هو الخشيه علم زي زوالك عبسي يعني مجرد معلومات ان اد اورور صود حفظيدو علمي ما وحا لاغى حدله الا اماناه إن نصوصت أماني سواء كرشو إيو رقاً إسلحة رواه مروا البساء وقبراً لكسنوا معنا طيب العلم علمي غايته القصوى ومدى أقدم بيسا ورتبته العلياء ويفسعوا إليه ياء للهممي العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي العلم علمي أشرف مطلوب مدى الرادية كأقد شرف بضمواه وطالبو مثكر رادين يا علمي لله الهي درتي اريدين اكرم من اتروح او كرامه بدن وي يمشي صعد على قدمين قمدك كد كو صد علمي هو احلى الراديو او شرف بدن طيب وحكستول الراديو او وقتي لوو بخييو علمي او شرف بدن سبته وحاوي علمي كو و هو كبريا ادونك اغي اخراد waxiidkii iwaantii u soooshi muxuu ahaa shariicada akhlaaqi faadil kayd adabti wixii wanaagsanaaboo ku baraya wuxuu ku tusaya maxaad dantaada maxaan si dantaada ahay maxaad dibka soo gaaraya maxaad deef ku helaysa wax la raadiyo isaga uu sharaf badan markaa saas darade damo dalabta kalmado toosi garan cilmi laan kursigi iyo jagadi iyo madaxnimadi cilmi laan waa halak saasaradii nabbi noo sheegay inay qowmo ma noqon doonto maanta qiyaamada inay farta dhexdiga qarinaydo ay Allah maxay ii geeyay inay gaari doonto xoolihiisa oo kale ta waa fasad iyo halag hadeen ilmu ku saleysneen adoon san ilmigu haagin oo aan ilmiga lagu haagin wakadalki jahi wakadalki aruurti wakadalki matalibtika la wihi adoon la raadin jirro kalo dhan hadii u san ilmigani u san haagin kulligood waxay isu bedelayaan waxoon khasaare iyo diba ساس ترادد دوخ العلم اشرف مطلوب اسغا حارسا انت كلردن اسغا الىليه انت كلردن اسغا واري مطاليبتا كلردن اسغا صحه اسغا hagaajiya asaga sa tosiya la anti masuqun kara ساس ترادد با وху ييري و طالبو لله علمي ميتكو او طلبيه اله درجي شرط واحد و طالبو لله و ان اله درتي اخلاص هذين نقطتينو انو دنا كلي لهيي ماركا علمي sharafta lahay janna lugu galay wuxuu isu bedelayaa inuu cadab ku galo waaki hadiidku aha linki cilmiga barta si uu culimada ugu lumurmo dadka jahiliintaa uga adkaado adduuny iyo waqb xadigeeda ugu raadsado ruuxa sidaas oo kale tahay ilaahay inuu ka fogaado mooyaan dhawaan shaqeelimaay marka cilmiga barashadiisu waa inay tahay lillaah saasubaxna tayb dadka ugu horeeyay ee jahannamo lagu horin doono ama naarta lagu horin doono kuma mid yahay ruuxa cilmiga meel kale la aaday sababtoo ah way ilmigu waa kashar fadiyahay in adduunyow iyo wax la mid awasiilo looga dhigto qasadka loo laado waa kashar u badanyahay wa ilahi ba sharafay tabaraku taala marka saasi marka ku iimaaneysa wa talimuhu lillah midka ilaahay darti u dalbayana akramu man idka ugu sharaf badan way amshi ugu karaamo badan way amshi socdaa ala qadamin gomad korkeeda yani idku socota dulka korkiisa oo lu ku socdaay isaga uu sharaf badan tayib qul hal yastawi dadina yaalamuna wal dadina la yaalamun masinna dadka ilmiga leh aqoonta iyo kuwa aan waxba garanayn aqoonta leh ma aysina العلم نور مبين يستضيء به اهل السعاده والجهال في الظلم العلم اعلى حياه للعباد كما اهل الجاهله اموات بجهلهم العلم علم النور وافتين او مبين وحدين يستضيء كسو يستضيء حكو افتين سنى به اشگاه اهل السعاده ليبانت ددك صاحبك ددك ليباني ايا كو افتينسد والجهال والحال الجهال جاهلين تين في الظلم اما وحدك ديك الجمله مستانفه والجهال جاهلين تين في الظلم مقدير دختودا هاده العلم علمي اعلى حياه نور المده اوو سرس وهي اولي للعباده ادمه اسكنت اما للعباده حاضر اسكنه كما سد اهل الجهاله دتك جاهلنمد صاحبك اماات ايو يهن كو بختي بي جهلهم جهل قودا سببت اي ميدو يهن la badan bayt ilmiga wuxu ku sheegay ee laba laba qaslo qasladda kobaad wuxu ilmu digu waa nur ilmigu waa nur wa iftiin adonka qalbigiisu iftiiminaya sida iimaanku qalbiga uu iftiimiyo ba ilmiguna qalbiga uu iftiimiyo iftiinka uu qalbiga gelinayo ilmigu ayaa marka nolosha uu gudbaya markasa adonki wuxuu u kala cadeynaya ilmigu meesha halista meesha khatarta waxa wanaagsan waxa wanaagsaneen kaano wuxuu ka dhigayan ruux muqdiso oo toosh wa tookan ilmigu marka waa toosh ka way wa iftiinkaas waxuu ku kala saaray waxuu ku kala soo caayowl al ilmu nurun mubin inuu nur yahayna waxa ku tusaya waxyiga oo ilmiga asalka uu ah buu ilahay tabaarako taala wuxuu ku tilmaamay inuu nurri inuu nur yahay baa طيب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وحقي الله مركو كهدله لي وله نور بان كدغنا وافتين طيب افتينك اسغا اه ايا مره وحوي ادونكو كو مريا بل اسغا كليا مه نورك علمي دلي علمادو حمبارسيهم بي امضه انتد كلنا كو افتينسانيسه اه الامام الاجري عليه رحمه الله كتاب اخلاق العلماء marka ka hadlay wuxuu u sawiray in ay dadkii oo dhanyiihiin sidii yaani wax weeye meel mugdi iyagoo marayo oo khatar badan oo halis ah marka adigo meel halis ah maraya oo ay mugdi tahay oo khatartu badan tahay hadii mid toosh wato hada toosh wado oo iftiin wado si xuduudbaad kumari haddii aad mid toosh wato daba socotana tooshkiisa iftiisatana waka hadii ad weeydo seed ku socon waay ilmiga markaa waa sidaas waay diplomatiika iyo mugdiga samarka lagu maraya nolosha iyo mugdiga nolosha iyo nolaa ba mugdiga nolosha mugdigeedii wax ku iftiimiyaha dadan haynin waad hagebsan hadoo indalaawood waxba arkayni baad iska hagebsani hada hagebsatana ama ama ama xuqay gudbad ka dhaxay ama halaq ba ku qanini ama libaxbaad afka uga gali halis in baad gali wixii markaa wax way ku iftiimin laha waa ilmiga aswaa umad oo dhan baa yani ku badbaadaysa culimada iyaga xambaarsan kaliya ma saas taradeedda xasan al-basri wuxuu yidhi loola ulamaa la saar la saara naasu midla al-bahaib haddeen culimada ilmiga xambaarsan jiray dadku xoolo oo kaliya noqon lahayn sidaas umaan wuxuu yidhi marka ilmiga waxa ku iftiinsada man cid walba ilmiga iftiinkiisa ma heshee iftiinka ilmiga waxa heela dadka libaani fii ruuxu isku xidhay liibantaa ilmiga ween isku xidhan yahay laana mal liibaan ruuxaan aqoon lahayn cibaadadii lagu liibani lahaa iyo tawxiidkii iimaanki lagu liibani lahaa ayaa ilmiga ku xidhan marka seed ku liibani ilmiga laan saasii macnaa saas daradid ba quraanka kariimka fi surati al-fatiha allah tabaaraka wa taala siratakam mustaqim ka amarku sheegay siratakam mustaqim ka يعني الله يوديسانينو صلاه دوالبا ركعه دوالبا markay xulimadu qaxayeen oo isagii labadan jid ee kala ay kala saareen dariiqah ay mareen maghdub عليه iyay dariiqah dalint iyay dariiqah mustaqim ka markay kala saareen kan toosan maalimtiisu wax weeyaan al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih alaamadiisu wasas wa ilmi nafi' wa ilmi kitab qis sunnah iyoo xii laga laga qaatay iyo amal falka lugu hawl falaa sidaas weemaana marka cilmiga waxa ku iftiinsada dadka ahlusacadada juhashu laakin jidka jahilintad dhulm bay ku jiro waxay ku jiraan mugdiye ku jiraan sidaas weemaana hadad mugdi ku jirtaan de xalisbad ku jirtaa way baydka labaad wuxuu kaga hadlay alilmu a'la hayatan lil'ibad yaani nolol nolol ميدو اوغو سريسا وا نولوشا علميغا نولا الادو سريسا اي روحا قليا علميغو ساسي معناه طيب هو معناها واحد التماميا نولوشا وحلقا هلي وا نولوشا قلبغا وبالتالي تبعا بي حبنونا ي نولوشا كلا راعيسا لكن اصلحان وا نولوشا قلبغا لان علمغو قلبغا اي نورنيا وانا نولينيا وهيه وانا نولينيا طيب حدو قلبي كنولين نولشاس علميو كيناي نولل كسريس ما جيرتو هي دي نولش ايمان حياتو الايمان هي حياتو العلم هي حياتو طاعه ومدى الى الله ايات القران كوشيغي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم mëminin tiyo ilahi rasul ki sayela mërku rasul kuy din ku yero vahidin nolaynaya wabannu lha hai ina nolay bhaqtus iwa vabannu lha yero yai yuhel lathina amanu idha nolay lho me yero mërku nolay shi tibi'i gawad nolay lakin wad nolay khas mërku rasul kuy din ku yero vahidin nolaynaya barka nolaynaya mërku shah khas kama rka و وحي النبي صلى الله عليه وسلم او علميقه ايمانك وتوحيدك وطاعته وحي النبي لا يمي با دات كنولينيا ملهشاو اي مار كنولشاو علميغو او كينيو ما بينما دات جااهيلينتا لوو تلماماي قوران كو تلماماي اني باختيهين وميديهين يعني امهن نقودو يعني ميتدا او كينو علمي لا انت اما ميتدا او كينو ايمان لا انت iimaan la aan taru wax duusan iimaan lehna asagoo joogoo dhulka marayuu meediyaha duusan cilmi lehayna asagoo shaqeysana iyo xoog badan ayuu hadana meedo kaleye tayib saas taraddid ba ilahi tabaaraku taala uu ku tiriyay fi'aadil amwaat amwaatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayana yub'athun wa ma yastawi al ahya'u wa la al amwaat kuwa dintay iyo kuwa nool ma sina dadka arul iimaanka ah ya adon adana cilmigay aqoontale iyo jahiliinta hadana gaalada ah ma ay siinowey maana marka cilmigu aala hayatan wa sida soo yaan wana nurkaas nurka waye qalbigu nur gelinaya al-imam malik alayhi rahmatullah sida uu sheegay muxuu ahay al-imam khatib al-baghdadi fi kitabihi al-jami' li akhlaqi al-rawi wa hawu yimid imam shafi'i oo arday ah ayaa wuxuu u yimid sheekh is imam malik wana arday markaa taleemil cilmiga markaas wuxuu arkay wiilkan yarkii fahame badan ee dadaalka badan ee marka tafarasa feehiil khair yaani wuxuu kam maleystay in wiilkani shaani ajaba yeelan doono markaas wuxuu ku yiri in al ilma laysa bikathratir riwaya ilmigu ma aha in aad wax badan wariiso in aad wax badan xifdido ilmigu kama aha inma al ilmu nur yaj'aluhu allah fi al qulub علمي جوا افتين اله او قلوبته غليو هيا لان متبان تاسو قران خفتيسان انتسو حديث خفتيسان فقهي دخغلاي حدانا واخويه ان مخه اها نوركي علمي ان خبا ان اينا كموقني وي واره طيب marka sida su macna yani wuxu ku yiri ma malik شافعي وخه كو يري اني ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمه المعصيه هذا الكاهر امامي وخيسكل مالك باسكل marka ilmigu waa noor maacsiyada mugdigeeda ha ku baqteenin shaasho ku yiri marka noor kana wayahay nolosha sarana way al ilm noor way mubin aadeenya yastadi'u ku itisana yabi shaga ahlu sa'adati liwanta dadka saahibka wal jahaluna fi dhulmi mugdida dhuday ahade العلم علمي اعلى حياتي نور المدكه اسري وليل العباده ادومده كما سيدا اهل الجاهله باموات اييهن كوودينت بيجهلهم جهل غودا سببتي كووميدو دينت اييهن لا سمع مقل ملح لا عقل قرشم ملح بل لا يبس بل اسكبا داف لا يبصرون وهم اركياان وفي السعي السعيره دحدده حالو كوسوغيانه معترف ويمد قيرسن كل مدكه سبي ذنبي ذنبي سو قيرسن يقري jahili debu kaso hadlay ku wi jahiliinta jahligu laayey baxtiyey oo aqondarada la baabaay maqal male aqli ya garashana male waxna ma arkaan saas macna inta min male bimaana hubne wi ku yaalan qalbigi ya aqligi wax fahmay wa ku yaala ishi wax arkeysi wa ku taala dhagti wax maqleysi wa ku taala laakin sidii loogu talagalay u ma intifacsanayaan yani. xubnahan waxa loogu talagalay in uu ruuxu ku barto marka ugu horeysa alleehiisa inuu ku barto rabbigi abuurtay inuu ku barto wixii rabbi xaqiiqay imid inuu maslaxadiisa adduun iyo aakhiro ku barto haddii sidii loogu talagalay xubnahan aan loo isticmaalin iyagoon jirino kale ka dhigin saas maana saas tarjumaadda quraanka marar farbadan dadka gaalada ah wuxuu kan nifeya wax leeydaado araga iyo maqalka iyo aqaliga taas macnaheedu hadii aad midan haddana iska hegbsanayso wixii in dhuhu ka leexin lahayn adan kale xanayn in dhalaan oo kalaataa taas waad hadad gacan leedah oo gacmaha aad isticmaaleen oo afka wax loogu guurayo gacmihiina ku laabanyeen gacmaha aanoo kalaataa لانه ما استعماليش ماشي لوغوتلغلاي يا نفخ غوديمه حيستي سدا سوكلي يلاميتاي ماركا تاسو كلي ويله سمعه لا عقل بل لا ينصرون يعني ارقي يا مقالكي يا فهمكي ما اي لها وفي السعير معترف كل بذنبهم ماركي نارتا السعير اهي غلان ميدول بذنبجي سوقران دونا ايغا با قيران دونا ادونكا ماركي جوقين اني سان مقال يا فهم يا عقل منا راهين طيب وقال جهال ذلك جاهلين تاوي معناه قال لهه markay matalan sa'ira galaan wa qalu law kunna nasma' saw ma diidona wa qalu law kunna nasma' aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fa suhqa li ashabis sa'ir ayda su macnaha yutilmamiya markay sa'ira galaan ba wax ilayeen hadoonka markan joganey hadaanu dad wax maqliya aan lahayn ama kuwa wax fahmay hadaan aan lahayn صغير ما انت ما نان غلين نار تن ما نان كو جيرين ذنوب تو دي باي قيرتن كدي نوا لا فوغي فصعق الاصحاب الصغير طيب ساس تردد برب تبارك وتعالى سidoo kal suratul baqara wuxu ku tilmaamay yaani wax weey markaa haqa loogu yeeray iyasiinna haqa u dhagaysanaynin in u fahmaynin u danaynin waxay la midhiin rubb tabaaraku taala sidii adiga oo waxan wax maqliin u yeerayo ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء قيل قيل له اهد صوتك قد مقليس لكن ان فهمين ادوا ضواقه يقول لا مت صم بكم عمي فهم لا يعقلون ساس معنى ساس لوشه ملها دغمل او اندمل او افمل او هو فهم ما يا حما فهم ما يا حبني وكيل انغو حبنه و كيا لان لكن حبنه ما انتفع سن يا الله ما حد انتفع سنيننا waxay ka dhigantahay sidii iyago la wayay oo kale ka dhiganta bana sidii iyago wayay oo kale ay ka dhiganta na'am la sam'a ma qal majiro la aqla fahan majiro ya aqli bal iska wadhafa la yusiruna ma arkayan wa fi sa'iri sa'ira dhaxdeeda hal ayhiin ama fi sa'iri sa'ira dhaxdadu mu'tarifun yahmid qiranaya كل مد كسب ذنبهم ذنبي قد بي قرنيا طيب فالجهل اصل اصل ضلاله الخلق قاطبه واصل الشقوههم طرا وظلمهم والعلم اصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن اولي العلم منفيان فاعتصم فالجهل جهلك مركا اصل ضلال الخلق مخلوق باذي نيمديسا اصلكدو واجهلي جهله لونسانتم مخلوق اسلكي سوا قاطبه ضمانت خلقي ضمانتي خلقي لمي او طريقه كلمه هواوي لميتان كوده اصل وحا هو اه اقون ضر جهلي بعصله واصل الشقوهيم واه اني خسارا way dur darsadaan oo nasiib darro ku dhacdo way caadab galaan asal waxa waa jahliga waa wa aslu shiqwatee iyo jahlige shaqawadooda asal keeda way durran dhamaan to iyo wulmhim dhulmigo la asalkii waa yani dhulmiga ay ku kaciyaan iyo shaqawada iyo naartay galayaan iyo nasiib xumada kulli waxa aslu a jahliga waa bas jahliga asal wa لوميدا اي لومين او طريقه كلومين اصل وها هو جهل الج اصل و اقون دررها اصل و لبا اسو جيره يعني وحويان اما جهل بسيطه اما جهل مركبه اما اصل بصوره كما هيستو علمي اما الصوره كهيستا علمي سيبو هيستا لكن شي خلدو هيستا لبدا وا ذا النوع هو كما يقاننا ilaahi ya abuurta waxba kama yaqaanaan oo kutubtu soo dejiyey waxba kama yaqaanaan oo rasuulshu soo diray waxba kama yaqaanaan oo aakhara waxba kala ma socdaan waxa la waxy ogihiin ma jiro kanu caaso kala jahli basyiida la ilaaha khalaayiq wa in badan oo kamid saasay qaar waxba ma gaarinba waxba lama socdaan waxa la ogihiin ma jiro qaarna wax way heleyn wax way ka fahansayn laakin waxa fahansayn dhan saar bay u haystaan laxniba ay u haystaan marka wajahayliga noocalo iyo qaano murakkabka looyaan ilaahi way rumaysan yihiin laakiin ilaahi sifadkiisa iyo tilmaamihiisa dhan saarbay u haystaan cibaadadiisi si khaldan bay u caabudayaan wax kale ku khaldayaan adoomadisi wax la wadaajinayaan marka waxa way si qaldan oo qalloocsan cilmigiisa si qalloocsan u fahmay labada midba اما الجهل بسيطا ملومين يا اما الجهل مركب اللومينيا اما علمي سي خلدن وقاتن اما علمي لا انه اصل باينه وحبا كلا سكن وي معنى لو دا ميد وي اي ابن ادمكا يعني وحوي لو دا ميد بو خلي داهدا وخا كل الجهل لاقو اطلاق او صدحاد دكنكارا اي الفعل كا خلدن حتى الروح الصمينه يا روح, روح اقون لبها اهد هذا يجب أن أعلمه و أقول له و خلط كترة و جاهل صوت معي تهي فعل كيسا جاهل أقوم بهول هذا قرآن كون وايستعمالي قرآن كون وايستعمالي جاهلك و حلوه استعماله فعل كخلدنا والله استعماله أقوم دردنا والله استعماله ساس درادت أما و دقن قلد أما وأقوم خلد اصل كن بني ادم كل كاسوي ظلمي غودنا اصل وحا او ايدنا علمي لا انت ووت الله تبارك وتعالى انه وشيغ سوره الاحزاب اخر كذا مركو الله كهل تبارك وتعالى امانه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ها ظلوما جهولا الشيخ لسامي تيمي وحوليه لابن آدم شرق ودب كيسا لابن آسلوه ظلم وجهل لابن آسلوه طيب والعلم وعلمه مرك أصل ضلال الخلق خلقه اللميده أصل كيساوه قاطبة دمانتود وأصل شقوتهم نصيب دردو ديو إنا نار قلان أصل كيساوه اقتررا دمانتود إيا وظلمهم ظلمكوه أصل كيساوه والعلم وعلمه أصل هداهم هنون كوضا إني هنونان وطريقه صحده قب صدان اسغا اصله مع سعادتهم لي بان تو ظل لقوا اني ليبانه او فلا يضل ملمه ولا يشقى من ضر درسده او عذاب ما قالوا دول حكمي علمي النافعك او صاحبك علومك النافعك او صاحبك طيب والخوف عبسي بالجهل باهات ها خبر كي هلك هدي والخوف عبسي بالجهل جهل سببت بو احد والحزن مرقت الطويل ادرنا به بسببه بو احد وعن اول العلم ومنفيان كل انفي وي لبداسي عن اول العلم دتك علمك او صاحبك كلغه انفي وي لبداسي افعت سم قبصوه طيب وحكوا حنون حبيب بعدي اصل جهله اوي hanun ka aadamu hanunana asal wa hawa ilmiga waa iyawli ba inay liibanaan oo yele haygtiisa khayr ka helano adunyaha kharaba kulliibana ilmiga asal wa mar hadu asal u yahay ruuha ilmiga leh malumo mahabaabo tareeqa kamalumo aqwandar malumis mana durdarsado oo aadab magalo taban fahano hankuudna ilmigi amalkiisa marku la socdo wa علمي كلي مجرد نار ولو غلا بل وحويه وحيالها اوو خطرسن نار لو غلو كميده حدو سن عمل نسون طيب معناها وحده الماميه الله تبارك وتعالى قرانك الكريم كو سوره طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هنوك حقيقه كيمد روحي راعه الله وحي لومنا مايو يا دور درسنا مايو ولد رغدئميس لومينا ماي ما حاكينا فمن اتبعه هدايا هنونك واعلمك يعني هنون كاسي ووحيك يا علمك حق الهيگه النبي له يمي صلوات ربي وسلام عليه هنونك الروح الراعه لب اريمود واكبدبادايا الضلال اي الشقاوى لبدابا واكبدبادايا استاذي معنا طيب الشقاء والضلال استاذ ردي عبد الله بن عباس وحوري تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره مركز ايه ده اخري طيب الهي وحق ضمانت قاعده روحي قرانك اخريا او كل عمل فلا وحا غدي هيس كو جيره كو عمل فلا ان سن ادون نلومن اخرنا اوسن نارجلين الهي با ضمانت تاسيه تبارك وتعالى طيب لو دا اريد مره ايته وي ديتت ددك علمي صاحبك والخوف بالجهل والحزن الطويل به وحكوا ده ابسي سيدهبا وخت تغي لا قبسدو جهلغا كينا مورغدر او روحو وخا سو سخدو او كمرغنا جهلغا كينا لبداسينا ددك علمي غله وي كا وي كفغيين لبدا اريمودبا ددك علمي غله وي كفغيي بمعنى خوفك اي حزنك جهلغا سبتيس اي كيمادان او روح جهلك يعني وحو ابسدو ما اها اخره ايو ilaahi iyo cabsidi samaha dhankaasi cilmiga keena cilmigu isaga qashiyadii cabsida keena laakiin waxa laga wada ruuxu inuu shuqoonti sakkamurgo oo waqtigi ka baq yani wax weyn uu ka murgo wax soo socda ka cabsado oo cabsii iyo walbahaar iyo walwal iyo rafad kun noolaado waxa keena jahliga keena jahliga keena saawtuu fiirso wixii lagu farxilaha ibadaadka kowka iimaankii baa kowka cilmigi baa laba عملكي صالحه واصدح روحي ادوزن قرنين نبا وخيسي مسحسن يها مسحسنا والبهار بدلي صومح والبهار بدلي وخيي هور تگينا يعني وحوي حبسيده ددلي وخيي هور تگينا مرغتيسا والبهاركيسا دلي وحا سوسودن حبسيسا دلي ساسو معناه معناها سو كودا لبدا اريمودنا ددكه اهل العلم غ اه وا لاغا انفيي الله وحو يري قل نهبطو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا أما فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عبسنا مليء مروقنا مليء وددك هنون كالراعة وإنتي برتان ضريق الراعة بمعنى وحوية واحتقينا واحتقينا محوة هاي كمرق مايان وحصوص عدنا كبق مايان طيب والخوف عبسي بالجهل بي أهاتي maalinka waxaan arkaynin oo dayo tojar tojar ta kamid oo ganacsada marka waxaan kuulay haaji macnaha maraha wax laga yaba bil walba in u umrada aado sanadkiintaas goor buu soo xitikaaf marka waxaan kuulay wad naga fi xantihina wad naga xibaada badantina caamadada hadantina marka azuu xili waxa yeelaya ku sheegay idinku waxa yeeli dadkiina wax garanaya inta yarteed samaysan waa ogteheen in ay saxsan tahay anaga laakiin dadalkaan faraha badan garanmayna boodi maxaa saxsan maxaa khaldan saas darad waxaan ugu jirtaa boodti hore koli maba saxmine biltu kali ka dabay inay saxanto saas akheni sabab waxaan markaa inuu bato wax badan oo qulban baan markaa isku qasaynaa fiiclan saas way ruuxi yani hadoo aqoon leeyahay maah in cabsidu ka dhamaanayso xabsidu waxu jirtaa وعملك اقبل كيس الله يقوله جل جلاله تبارك وتعالى لكن روحا وحي ما هجا جي ما هجا جي وخا كاينه كرت واقونت واه ذا سيعنى انه كحسي له معنى وعملك كحسي له مال يعني ما صحمين ما صحمين اقبل كيلاه يقوله جل جلاله طيب وحي لما وعني وعن اولي العلم والخوف عبس بالجهل به هذه عبس وهي اهته جهل السببتي وواحد سوصد لا عبسوا والحزن مرقد وحتى لغه مرقد طويل ادرنا به علم جهلك سببت به شقنا هذا وعن اولي العلم كو علمك صاحبك حقودنا منفياني لا بل لغه انفيوي من كواس منفياني لبدوي وخوفك يا حزنك افعت سم قبص بك ارنت ايدا قبص او كو دغ طيب علمك قبص او كو دالوا دا دا العلم والله ميراث النبوة لا ميراثا ميراثا يشبه طوبى لمقتسمي العلم علمي والله الهي بان كو دارت ميراث النبوة نبي النيما دخل كيدي واي وخي لا دخل لي واي لا ميراث دخل مجرو او يشبهه شبها او طوبى قيد شنو وخا اسكال اما قيد شنو ama wa hatira da janno ama abalwein limuqtasimin mid qayb ka qaatay bu usuu usugnaaday muqtasimin mid qaybti sakaqaat tayib mashayna wuxuu ku cadeynaya baydkan ilmiga fadaaishi si sharafkiisa waxa kamida anbiyada Ilaahay toobarako taaala dhalkoodi waa wax laga dhaxlay nabiyada iyo rusushu oo xoola ama jiro musuusha xoola lagama dhaxlo hantii kama tagaan haday ka tagaan hantidooda waxa iskala umaday ka dhaxeysa wax gooni looga dhaxlamo jiro laakiin waxa laga dhaxlay waa cilmi cilmi bay dadka dhalsiyeen oo uga tagen wax la midna ma jiro dhaxal la midna ma jiro in aan dhaxal la mid ah jirin wax la dhaxlo dhaxal ka nabiyada ugu fiican wixii kale dhaxal ah wuu sheegi doonaa inusan la mid ahayn iyo yaani xaythiirusan kala mid ahay وخو دارت ارينتا رأي ايدا طيب واحد الملامه يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم احمدي الترمذي ابن ماجه سو ساارن الا سننكا ومحو اهي ابو الدرداء حديثه ديرا وان العلماء ورثه الانبياء علمهم وا دخلياش النبي ود ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا درهما النبيو ددك ما دخلسين لغ ذهب ايو فضه هنا لا غما دخلين وانما ورثوا العلم ذلك وهي دخلسيين اقواني العلم بي دخلسيين او غتغين فمن اخذه روحي قات دخلكه اخذا بحظ وافر ديف وين بوقات دخلكه وين ديفته وين تا ايدا وي معناه طيب دخل شبه ما جيره marka دخل شبه ما جيره وخي كلو ضان خوله لا دخلي كرسي لا دخلي حنت لا دخلي واخ معناه وينو ليده ما جيرته و شيقي دونا سدا اي او غ دويه دخلكه انبياء علمي داك دخال شيان <تصفيق> الامام الطبراني اوصت كه و هو كوسو ساري عن ابي هريره صحابيي جليل كه اها و هو سو مري سوقه marka soo istaagay dadki ganacsigi suuqii soo dakhmaray u dhixstaagay marka wuxu ku riya ahla suuq ma aajizakum warri suuqo dadkan ganacsanaayo maxa aajiznimadiina badnaacsimada badnidiina bu ku jira warka sayamaadanka ابي هريره maxay tahay nahasnimada aanagu sheegsi ajisigu muxuu yahay waaba kaan howna kan ragaynaayo ganacsiban kala wadnaayo waadiga aan arkay markaas waxuu yiri dhaaka miraathu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam yuqsam wa antum haa huna laa tadhhabuuna fataakhudhuuna nasiibakum minhu wuxuu ku yiri dhalkii nabiga maxamuud damashan lagu qaybinayaa buuri idinkuna meeshana tagtaagantiin buuri waxna kama doonaneysaan qaybtina marraatanaysa marka soo nacaasnimaydeen ma hayso wa ya nabi u madda nabi isa dhaxal uu ka tagay oo wax ku leedahay ya meeshan lagu qaybsanay ahiga suuq tag tag inta soo nacas ma tiid markaa war dhalkii ba halkan yaal dadki markaa waso yaaxay waxay ku yiraahdaan we aynaa huwa abu horeer uu dhalkaasii aaway xaqii lagu qaybinay markaa iyagu waxay isleeyeen xoolo nabi uu ka tagay haya la qaybsan doona qaybtiina ka raadsad wuxuu yiri mesajka lagu qaybinaya way soo yaaxeen markaa iyagu orda hayaa message key la yimid markaas abuu hurayre meeshii uu istaagay ilaa ay soo noqdeen markay meeshii yimaadeen oo ay soo hun goobeyno xoola la qaybinay soo wayeen bay soo gadoomin abuu hurayre meeshii uu yimaade markaas waxay ku yiree malakum or maxay idin ku dhaxay see waxu jiraan waxay ilaaday abuu hurayre message key waan tagnay waan galay wax dhaala la qaybinayna maana soo arkay markaas wuxuu ku yiri masajid ka xidna meydan ku arkin cidima joogin wuxuu yiri bala wuxuu yiri bala way joogen biyaad ugu tagteen way dhayn dad tukanay iyo kuwa quraan akhriinay iyo kuwa xalaasha iyo haaraanta ka wada hadlaya oo ka niqaashay maxa xalaal maxa xar ilmiga isbaray inta asan ugu tagnay leh laakiin xoola la qaybsanay meesha maana ugu tagin markaas abuuray wuxuu ku yiri way hukum fazaaka mirath muhammad sallallahu alayhi wasallam hawaareen ku dhacay dhalkiina maxamed oo ka soo yimid ya nabi maxamed aad xoolo raadinayeen xoolo laga ma dhaxlin laakiin waxa laga dhaxlay ilmiga saa laga dhaxlay wixiga saa laga dhaxlay quraanka iyo sunnada saa laga dhaxlay imaana saas weeyaa al ilm ilmigi wallahi ilahi ban ku dhaarta miiraas nubuwwati nabi nimada dhalkeed wixii laga dhaxlay wey la miirasa dhaxal ma jiro oo yushbihi hu shabaha tuba channo ama jeet channo ama atshilwein limuqtasimin mid qaybti saqatay bu usugnaade mid ka qayb qaato qaybtiisa ka qaatay mahayna il dahalla mida usan u jirin maxay ku kala duwan yihiin dhalalka cilmiga ee nabiyada laga dhaxalay iyo waxyabaha kale dadka laga dhaxlo maxay ku kala duwayeen wuxuu yiri inno irsu haqqin daaimin abada wama si wahu ila alifnaa wal adami saaso macna لانه محي لي علله وحوي لانه اسو ارث حق ودخل حقه دائم او جوقته ابدا ولغي وما سواه وحي اسغا كسو هدين الى الافناء ضمان شحقي سو اهدى والعدم يرتتيرن يعني دخل كان علمي النبي ده لا دخل هاي حته هو حق ومرك لبا دي وا دائم ولغي كو ضافي ما يو wixii isaga ka soo hadhay oo cilmi oo oo dhaxal asomaa uu dhamaanayaa uu dhamaan Soomaa waa dhaxshay milkiiba dhaxshay soo waqti male xoolada dhaxshay oo aad ka dhaxshay aabaha iyo hooyada iyo aad ka dhaxshay oo ay dhamaanayaan ama hadayna dhamaan inada ka tagay ama iyagii ba tagay laakiin dhalkan cilmiga ee nabiyada laga dhaxlay waa cimrigaa ku furto way wa wax kula jiraya kula soconaya hatta hadan qabriga gasho qabriga waa lagu waydiini marka lagu waydiyo ma rabbuka ma diinuka ma nabiyuka waxa ku xiga su'aasha afraad wax hadiis ku soo arortay ilmigaagu muxuu yahay hatta ilmiga qabriga waa kula socdaa akhra hada taktu ilmiga waa kula socdaa ilmiga waa dhaxal joogta laakiin wixii dhaleey kala odhan waqti bulay tayb li'annahu irthu haqqin haqqd halkiway da'imin oo joogta abadan waligi wama siwaahu wixii kasoo hadayna ilal ifnaa dhamansha xageedu ahay wal adami iyo adam la ansho dhamansha la ansho dhamansha iyo inu waxaan jirin noqdo iska baabo waminu dhaka waxa kamid irsiga dhalka nabiyada laga dhali waxa kamid xubraarruciina ya halkan laben meelood oo quraanka ay ku soo arortay in anbiyaadii la dhaxlay laben nabii oo ay soo arortay in la dhaxlay taa soo xudoonaya inuu fasiroyo yahay dhaxal ka quraanku ka hadlay ee nabiyada la dhaxlay dhaxal xoolo ma ahayn dhaxal kursina ma ahayn dhaxal cilmi buu aha cilmiga anbiyaada laga dhaxlayo waminu waxa kamida marka irthu suleymana neri suleyman dhaxal dhaxli diisa ان نبوه النبي نمده او دخلت والفضل الى فضله او دخل فضله فضل فضل المبينا اعادا فما اولىه فما أولاه فما اولىه فما اولىه ما شيء يابلا اولىه كحبوني بدن يسيب النعمه اما فما ما حيبا اولى حبوني بدن بنعمه نعمك كحبوني بدن وي معنى طيب يعني كاوحا كمده ومنه ارث سليمان النبوه النبي نمده ama anbiyaada waxa laga dhexlay waxa kamid nabi suleyman dhalalkiis ee aabihi uu ka dhexlay cilmiga iyo fadliga cad uu ka dhexlay waxa tilmaamaya aayada quraanka ee allaah yiri wa waritha suleyman daawud wa qala ya ayuha anasu allimna mantaqa at-tayr wa utina min kulli shay in hada lahu al-fadl al-mubeen marka fadliga mubeenka iyo dhalalka uu aabihi daawud ka dhexlay xolama ahayn milkiina ma ahayna wax ayhay علم ابوها علم سليمان ابيه كذلك طيب فما اولاه من بالنعمه ها يعني وحوي والنعمه ميدوغو وين وا فما اولاه ما حو ما ح كبوني بدن فما مايبه اولاه كبوني بدن بالنعمه اما ما شيل يابل اولاه بون بدن يسب النعمه من نعمن سان ولديه كار ومنه ارث سليمان ومنه ارث ارث سليمان النبوه والفضل المبين فما اولىه بالنعيم كذا كاهر حاله لميداه اي دعا بريه زكريا زكريا ربه ربي وبريه نبي زكريا بي, بي, بي ولي بي بي ولي بي ولي ابي ولي, ولي, ولي اه ال ال دسي وخا لاغ دغيا همزته همزه قطع كذا دعا زكريا ربه بولي الآلي خوف الموالي من ورائهم طيب كذا كأهر حاله لم يهيب دعا بريه زكريا ربه ربك وحو بريه كبريه بولي الآلي قرابضة ولي قوذي قرابضة ننكي ولي أن نقول لها وحقام لها ومضح أن نقول لها خوف الموالي محو بريه خوف الموالي absi oo qaraabada ka cabsanayay daraadeed min warayhi mi gadaashood yani min warayhi waa gadaashii sa qaraabadiisu u baqdin yu u baqay taasa ka emtay inuu weydiisto wiilka uu weydiisto wiilka soo qaraabada uu noqon doono wali iyo madax iyo hogamiyada diineed uu noqon doono wuxu tilmaamaya nabii muhammad zakiya alayhi wa alnabiyina salatu wa salaam fi surati alkahf bi luqada وكربيغي ويديستاي تبارك وتعالى انو سيو ويل الماء ان سيو طيب المهانه وحو الهي او ويديستاي داتكي قراابدا اها يعني وحو اصلهان بيدكاس اها ايو او بقاي وحو او بقاي علمود وحي الله وحو او بقاي اني مسؤوليتي دي دينتا او استاغ واير دايعان amma wuxuu uga baqay inaysi khalada ula dhaqmaan khalaaiqda sidaas daradeed ciidinta ku hoggaamisa oo isaga diinta ka dhaxla nabiinimadii iyo kheyrkiintay ka dhaxasho qaraabada hoggaamisa dib koodana dadku si uga nabadgalaan masuuliyadii diintana si wado si hoggaamiso dadka ku siiyahaagta sidaas uu waydiistay ee ilmu mujarrada maah ilmu mujarrada maah ee waa ilmu مسؤوليتي دي دين تا قادا قراابادا اي اهل كانا هاوشا كو هاغه كو هوغاميا ايو اللاهي ويديسناي ووتيلماميا و اني خفت المواليا من وراي الله وحان وبقي قراابادا مواريد و قراابادا من وراي gadaashil asabada wa kanat imraati aaqiran fahabli min ladunka waliya ilahu wali aktaada iga hibe yariithuni wa yarithu min aali yaquub yidhhalah rayu qubna dhaxla ilaa asal qod suuray bani israayil ma israayil bani israayil nahawu israayil wa nabiy qub marka nabiy qub ay kasu jeedaan marka dhalkii soo taxna ay anbiyaow re bani israayil loo soo dhiibiyeen iyo kheyrki hoggaankii wanaagsa al imaam fi diin oo loo soo kala dhaxlayay oo aniga isoo gaadhay midaasisa inay u dayacmin nin dhaxla oo hooshashii wada ilahu isiiwa واجعله ربي رضيا مرغاس الله وحسيي نبي نبي زكريا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام طيب كدا مرك ميدكا مرك اوليه هي يريثني ويرث من اليعقوب ويل كان محو كدخليا نبي زكريا يحيى محو دخليا علمي يا نبي نبي بو دخليا حلمو دخليه لان وحيان يعني وحيان maxuu ahaay xoola kale oo lahana la ma sheegin nabigeena nuxur sallallahu alayhi wasallam hadith sahihi waxu ku leeyahay nahnu maashir al anbiya ila nurath ma taraknahu sadaqa hadaan nahay nabiyadii ilaahayna lama dhaxlo wixii aan ka tagno waa sadaqabuu nabi sallallahu alayhi wasallam sawastradaad wixii nabigeenuu ka tagay sallallahu alayhi wasallam oo adduunya aha qaraabadiisu ma dhaxlin qaraabadiisu ma dhaxlin anbiyaadu xataa haday xoola ka tagaan xoolahaasi dhaxal ma galaan marka waxa ugu muhiimsan in laga dhaxlay waa cilmiga iyo kheyrkaas keda ka hor xalmihi dadaw waxa baray zakariya rabbi rabbi gibu baray diwili alii qaraabada waligoodi bu ilaahi way diistay qaraabada cidii wali u noqon lahayd ee xasabadiisa hogamin lahayd kheyrka ku hogamin lahayd khawf al mawali wuquway diistay khawf al mawali baqdin oo qaraabada oo baqi darteed ama baqdin oo ka baqi darateed iney mas'uuliyada diinta dayacan ama ay dadkaasi dhaqsi khaldan u la dhaqmaan min waraaihim gadaashooda dadkaas oo min waraaihim qofal mawali oo min waraahe sida aydu sheegtay min waraaahi waa sooma caayid leeyda tayy wani khiftu al mawaliya min waraai min kamiy waraahe ah min waraai sase min waraaihim marka wuxuu u xiliilaya aalka ah aalka qaraabada gadaashood macna tayy العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقوم العلم علمي ميزان شرع الله شرعي الهي ميزانك سي وهي حيث به حيث مشى به علمي سبتسه قوامه او هذا شرعك استاغيسه يو هو كو استاغى وبدون العلم علمي لا انتينا لم يقوم شرعك استاغى علمي هو ميزانك شريعتك ilmiga say sharaa'aduhu ku istaagtaa waxay ku istaagtaa waa ilmiga ilmilaa annasharaa'aduhu ma istaagi karto laa annahu wiyan halaal iyo xaraam ilmiga ba kala saara haq iyo baatil waxa kala saara ilmiga hanuun iyo baadida waxa kala saara waa ilmiga soomaa shirkiga iyo tooxiidka waxa kala saara waa ilmiga bidacada iyo sunnada waxa kala saara waa ilmiga yaani wax wey diin ilmilaa ann istaagi karta sharci ilmilaa ann istaagi kara macruu sharci ga علمي بوو يستاغى حدو علمنا اني نقطو مركا اسم تاغي كريو وا بابا ايا وي معنى طيب العلم علمي ميزان شرع الله شرع الله ميزانكي سي وهي حيث مشى به اسوبت سقوامه او احد شرعك يستاغي سو وكو يستاغى وبدون العلم لم يقوم شرع من يستاغي وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطه الايدي المحتكمي وسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم وكلما ذكر مركز طول الشيخ السلطان سلطان للشيخ أود مركز طول الشيخ فيه حجج حجوي دحظة أدلق الشيخ فالعلم هو هذا السلطان هذا للشيخ هو علم لا سلطه الايدي كعمها او ودودها سلطه يا اودا قانت ما لمحتكم من حكم هيستا اسغناده سلطه الايدي او لمحتكم من حكم هيستا او حكم قاتاي اسغناده ما فسلطه اليد قانت اوديده بالقاصره ويا ميد غابان بالايدي بالابدان شيدركي كو غابانتا جيركي كو اكتا تكون وهي اهاني بالعدل عدالت بي اهان مر او امس بالظلم امس ام الظلم بي اهان والغشم يهغبس ولكن سو شيء مغتشم زمن الزوج الغشم كوحل الى هذا وانه الروح يعني كفير سلان اقول لا ان اسكهغبسد ساصل معناه مركه ان خولي و وخي و حقوق دي ليسك التصرفو بدون علم اي غشم كليدا وسلطه العلم علمك سلطديس يا ووديس وتنقاد وحا هوغامسميس القلوب قلبي يد با لها يده هوغامسميس الى الهدى بي هوغامينهسا حنكه حقيس و الى مرضات ربهم ربك ورضيحه حقيسن وهي هوغامينهسا مهشا و هو تلمااميا سلطان سيدي سبع السلطان وحا لي يدهدا مدخنمدا وا لي يدهدا اودا هورتا لده اودا أود لبا امرك اود كرسي iya awood cilmiya ya sultaan oo sultaan ka gacanta oo awooda kursiga iyo jagada dawladnimada taa sultaan walaal sultaan ka labaad iyo awooda labaadna waa awooda cilmiga iyo xujada wuxu kuleeyay marka xujaj marka laga hadlayo xujooyin hadii sultaan la cabiro sultaanku waa key cilmiga isagaana ka horeeya اوود جعنتا اي كرسيغا مخو uga horeya laana wuxuu leeyahay aawada kursiga iyo dawladnimadu waxay meel marsiin karto wajirka inay jirka bani aadamka in laga baqo in wax ay loo hoggaansamo jirka u hoggaansamo laakin sultanka ilmiga quluubta u hoggaansanta soma ilmiga iyo aqonta ay doon ruuh ala qasbin oo la jujuubin ayuu u hoogaansamay jacelanaya oo yeelaya oo aqbalaya oo raadsanaya oo u xuduucaya oo umuxuun ku qasbanyey soomaa laakiin awda gacanta u yiri sultaanu leeyd hukawada bimaana awda kursiga iyo jagada iyo dawladnimada taa iyada ah quluubtu umu hoogaansantay waxa uu hoogaansamay jirka ayadoo la kaanayo oo la naxbiyo oo la rabin ayaa hadana waxa way lo hoogaansamay jirkay hoogaansan karaan markaa لكن قلوبته هو غان سانكران قلوبته هو غان سانكران وا سلطانكا وحوياان محو اه علمي ما له بضمن بي قران كاسا ارورتي كلمه كا لقوض السلطان كا ايدو حجه لا غو و او علمي لا غو و دو معنى او لا غو و دو سلطانو ل علمي وحا كميده قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اين عندكم من سلطان بهذا علم امهيسان حجه امهيسان طيب ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وااباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اله حجه وما سوى الجن مركه وحي وا سلطان والعلم والحج استا تردد وحك السلطان هدي لحبر القرانك مرر بده وحلوله جيدا سلطان والعلم والحج لقدو هي سلطان اليد لقدو ساس معنى طيب املكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين بل عبد الرزاق مصنف كيس ابن بياتم في التفسير لوضدوا حله التفسير كودا waxay abdullah ibn abbas waxay ka sheegeen inu yiri kullu sultanin fil qur'an fa huwa hujja sultan kalimatu sultan qur'an ka haday ku timado waxaa laga wada sultanul ilmi baa laga wada iyo hujja laga wada tayb marka asagasi waxa sultaan loogu magacaabay leenno yaani wuxuu yan yatsallat ala qulub sama haduu qulubta qabsadana jirkiina soo raaci maayo jirkiina waa raaci mar badhu qalbiga qabsado jirkiina waa raaci laakiin sultaan ka gacantu isagu jirku qabsan qalbigeena waa ka hanaya shucubta in badan oo kamid soo dawladooda ma ka hanaya oo madaxdooda ma ka hanaya hadana waa u hoogaansan yiin شيركي ما هيستان مدخ لكن قلوبتي ما هيستان قلوبتي هييستا قلوبتي وها هيستا علمي هيست سوما روحي علمي اكون يا الله كعبسي كوغيين بي قلوبته لا جيرتا حجه اي كوغيين هلكاسي اادي سامعنا ساسويه الامام خطيب البغدادي عليه رحمه الله قصعه جسد بن بوريه اشعه ابن شعبه المصيصي بكوري وحي له هارون الرشيد امير المؤمنين هارون رشيد ايي و خويي magalada raqa raqa yaani suriya hada kamid markuu yimid wax alla wuxii meesha joogay fanjafal annasu khalf abdullah albarak yaani wuxuu yeyan harun رشيد markuu yimid magalada waxa jooganin culimadi salaf ka kamid hoocan aha oo cibaado ninka uu yiri maxuu ahay ibn hajar alayhi rahmalllah ijtamat fihi khisal alkhayr وخ الاوي خصل خير جرتو بو كلانت نيل عالم او علمي فافي او زاهيد او مجاهد او خير او كل مي وا عبد الله بن مبارك اد لو جعلي هي بو وا نين قال يدا هارون رشيد مركو magaalada yimid raqmar ko yimid ayaa badalki dadku ay soo aadi lahayn amir koodi iyo madaxoodi iyo wadankay magaalada yimid intay kal leexdeen ba dadki intoodi badnaa wax ay aadeen abdullah bin mubarak ba laadi meesha sa kabu kaga dhamaade oodadkii la kale xalin karway oo mustaqaysaa aad yaabaysaa sheekada muxuu ahaayni walba sheekada inuu gaadho raba su'aal waydiyo mid inuu salaama doonayo minay arko ishiiso qabta raba tayb markay aragtay islaam umul walad ahayd adoonahaydo muxuu ahaay ee harun arshid adoon waahay oo qulmadal iyo cilmi carruur u dhashay ayaa marka qasrigi madaxtooyada korkiisa waxay ka aragtay dadkii oo intay amirkii kaleexdeen abdullahi ibn mubarak dawayaa amirkiina waa laga tagay sheekhi bala dawayaa markay aragtay amarka waxay tiri war muhu aha kani weey cin kani muhu aha dadkii oo dhan ba qabsade markaas waxaa lagu yiri alim min ahli khurasan qadim arqata yuqalu lah abdullahi ibn mubarak wa alim kam min ulumati al khurasan oo yimid magalada oo layiraada abdullahi ibn mubarak markaas waxa ay tiri hada wallahi mulku la mulka la mulk la mulk harun alladi laa yajmuu an-naasa illa bi shuratin wa a'wan a alaah buqortooyowata sayf buqortooyowata buqortooyadan harun ee dadka booliska iyo ciidanka iyo inay dadku ciidanka ku soo ururisay wax soo ururiyo ma aan loo bay iimaaneen alaah tan buqortooyow ma abayta buqortooyowata dadkiis ka ogol yahay iska dabaya aanu laga kirilay marka sidaas weeyaan sultanka wax keenaya wax weeyaan ilmiga iyo xujadisi sultankiisa quluubtu qabsanaya bayna ma ninka madaxda ah sultankiisu waa jirka wey saasu macnaa ku kala dooyi hin waa ilmiga marka sultankiisu waa ka qiimo banan yahay sultanka yada iyo gacan taa waa ka qiim badan way indamnaa waaba lagu kadeeyan rafaad kala ba ka yimido sultanka iyo awoodan kursiga madaxnimadu dadbayba gacanta ugu jirtaaba ya dadba kaaga xidanta ayagaas ka siin hadii la doonana waa laga qaadan la lekin sultanka ilmiga iyo xujadiisa iyo magaciiisa sharafka ka dhashay mid doorasho u baahan ma soma mid illa doorto oo dadka santuuq loodhigo oo u codayiirada sheekh ibil ma sooma lin ee kamida siyaasiyinta ayaa wa e, ma keniya xiriya qaxootiga ee dadab way gaay jeecirtay masiibadi gaarisa ka dhacday jaamacada la gal jiray waaki madaxda iyo siyaasiyinta iyo xogay buuq badan ka ay oo qaxootiga hal la raro oo meeshii ayaga dibka asluu u aha markii shir baan isugu tagnay magaalada noor weel kamida qaxootiga marka ku gooreen go'aasiyina qaxootiga han la raro meesha laga qaadqo markaas waxaan ku niri war qaaladi had aadayd baba u doodeysay idinkoo walaalahoodo la dhashay oo Soomaaliya han la raro dadkan oo hal ma saafuriye yaani ugu yaraan hada qabtaan hada ma qarsataan nin ragii kamida marka uu siyaasiyinti kamida intu istaago wuxuu sheeq mu waxa hada nool yahay kursiga naga ku jiray ah hadaan asa u qeyl qeylin bari kursil heli mahay idinkay kursigina wixii doorasho uma baahnaa wadaad taheyno waamid aad iska wada taan bari cod loo ridimaa laakiin kaanaga hadaanan qeyladaas sameeyni bari waa weyn nab qeyladaasi markaa waxaan ka keenays bari dadka aan kursi ka rabnaabo marka mushkilada jirtaa ay wax weeye xagga ilaahay wixii kayimaada uma baahnaa aad dooma inaad ka raadsato لكن وخي ادوم غانتودو كو جيره ادوماي كاغا ماقن يين تاسي ماركا وخي تيلمااميس حججدا علمي غا iyo sultaankiis iyo sharafkiis waa wax ilaahay ka yibaad waxa dooma bixiyan ma aha saasoo macnaa tayib wuxuu markaa kulamaa dhukira markasta la sheego as sultaanu fi hujajin hujojin dhaxdo do lugu sheego fal ilm waa la sultaanu al aidi gaamaha sultaan sultaan la sultatu al aidi gaamaha sultaadoodii awoodooda maaha oo li muxtakim in usugnaaday mid xugum iyo jagahaysta fasultatu al yadi gaantaa awodeedii sultaadeedu bil abdani qasiratu way mid gaaban bil abdani jirrkay ku gaabanta jirrkaba inaad aadamki jirka umbay hoogansan karta takuun way ahaanay sultaatul yad kaas bil adli mar caadalad bay noqotaa oo suldaan caadil ah oo garsoora oo dadka xuquq kala saara oo aan dulmiyin bay mar noqotaa او امس بالظلم ام ظلم بين نوتى سلطه العلم اساس سلطه او ودا دولته دا يججد انكم كفديه امر وخصوا ظالم ددك ظلميا مر ن وخصوا نقدا غرصوري عداله كل سار طيب او بالظلم باحد والغشم واصل ظلمي بين المعنى دوده وسلطه العلم ilmiga sultaadisi awodiisa tan qaad oo wax u hoggaansanta al qulub qulubtiiba laha iyada u hoggaansataa ila hudaabeena ugu hoggaansataa hanuunka xaqiisa wa ila mardati rabbihim rabbigooda ridhiisa xaqqa ridaha rabbi iyahanunka xaqiisa u hoggaamisa meshawu xudu tilmaamaya hujada ilmiga ninka hanbarsani ma aha inu dadka qulubtoda markii hujadu ay soo xidho asaga kuma xidheeso lakii wuxuu ku xidheysa ilahi khalqigan aburtay iyo hanuunka ayay xujadu ku xidheysa waa wax dhaafsana marka shakhsiyadiisa dhaafsado asagu mujarrad wa wasiila ya wa wasila ilahi ku xidhiya ilahi ridiisi bu ku xidhiya ilmigan iyo suldada uu hanbaarsan yahay adoomadii bu hanuunka ilahi ridiisi ku xidhiya ee isaga la fahaantisa هي نفحجيسه خاص كما هي مجيسه ما هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم